115. والسماء ذات الحبك 116. إنكم لفي قول مختلف 117. يؤفك عنه من أفك 118. قتل الخراصون 119. الذين هم في غمرة ساهون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 111. واتقين في جنات وعيون 112. آخذين ما آتاهم ربهم 113. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 114. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون